رب العالمين وصلوا وصلوا على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وعصابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما رابوا أيها الإخوة المستمعون فهذه الحلقة الخامسة والستون من حلقات من أحكام القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى وعقال ميسى لقومه إن الله يأمركم أن تربحوا بقرة قالوا أتتخذوا هو قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا ذكر عوام بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دعو لنا ربك يبين لنا, لنا, لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظريين قال دعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتمون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسق الحرف مسلمة لا شيء فيها قال الآن جئت بالحق فبضحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها كذلك, كذلك يحمي الله موسى ويريكم آياته لعلكم تعقلوا ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه آرق وAIN MINHAAL MAA SHAQQA QUFAAH JUMUUNA WA INNA MINHAAL MAAHA KATUMU KHASHYATILLAH WA INNALLAHA GHAFFARUN NAMA THA'MUNA فِي هَذِهِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ يَذْكُرُ اللهُ يَذْكُرُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِيُذَكِّرَ يَذْكُرُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَوْمَ الإِسْرَائِيلِ بِهَذِهِ القِصَّةِ العَجِيبَةِ الغَرِيبَةِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنْ أَسْلَافِهِمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلِأَنَّهُمْ قَتَلُوا نَفْسًا فاختسموا فيها وتدارعوا فيها وكل قبيلة تدعي أن القبيلة الأخرى هي التي قتلت هذه النفس واشتبه عليهم الأمر فارتفعوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال لهم موسى إن الله يعمركم أن تربحوا بقرة ولكن لتغيانهم وعتوهم واستبعادهم ما عند الله عز وجل سخر بنو سقراط وقالوا أتتخذنا هزوا أي بنا فما شأن ذبح البقرة مع هذه المشكلة؟ فقال الله فـ فقال لهموسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الذين يجهلون حق البشر او الذين يعتبون على البشر وذلك لان الجهل قد يراد به عدم العلم وقد يراد به العدوان وهو الجهالة كما قال الله تعالى وليس انما التوبة على الذين على الله للذين يعملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم ومن ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول زور والعمل به وجهل فليس لله حاجة من في أن يدع طعامه وشرابه يعني في الصوم فالجهالة قد تكون من استفاهة وسوء التصرف والعدوان على الغيب وقد تكون بمعنى عدم العلم وقوله فقول نيسى أعوده لها أن يكون من الجاهلين يحتمل للمعنين جميعا فلما رأوا أن موسى جاء في مقال لم ينكثل أيضا انتثالا ثوريا يدل على نقياه التام ولكنهم عامدوا بالسفصال فقالوا بنا يا ربك مبيل ما ماهي أي ما سنها وما عمرها وهل هي كبيرة أو صغيرة فقال إنه أي رب أي رب عز وجل يقول إنها بقرة لا فارق ولا ذكر عوام بين ذلك ففعلوا ما أمرون يعني أنها لا كبيرة ولا صغيرة ولكنها عوام بين ذلك ثم أمرهم أن يفعلوا ما أمرون به ولكنهم لم يفعلوا لم يفعلوا ما أمرون به ولا ننتسلوا أمر نبيهم بل إن ظاهر الآية الكريمة أن الأمر في قوله ففعلوا ما تؤمرون سادروا من الله لقوله قال إنه يقول إنها بقرة لا فالد من ذكر عوام بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادعونا ربك نبيننا ما لومها أي أنهم لن ننتسلوا ولن نفعلوا ما أمروا به بل ذهبوا يستفسرون استفسارا آخر عن اللون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام إنه أي رب عز وجل يقول إنها بقرة صفراء فاقول لونها. قال موسى عليه الصلاة والسلام إنه أي رب أي رب عز وجل يقول إنها بقرة صفراء فاقول لونها فسر الناظرين. فبين الله عز وجل إنها بقرة صفة لونها فاق الورق الصفار فسر الناظرين بحسنها وجمالها ولم يقتصروا على ذلك بل طلبوا تفصيلا آخر فقالوا ادعنا ربك ادعنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة تشبهها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون يعني أنهم تشابهت عليهم البقر الصفر لأنهم يشاهدون بقرات صفراء فماذا يراد منا أن نذبح من هذه البقرات؟ قال موسى إنه أي رب عز وجل يقول إنها بقرة لا تمل من فتير الأرض ولا تصف الحرث أي أنها بقرة لا تستعمل الحرث لا سقيا ولا إثارة لا تثير الأرض لحرثها ولا تسق الحرث الزرع القائم مسلمة لا شيئة فيها أي لا عيد وإنما قال مسلمة لا شيئة فيها بعد قوله لا تثير الأرض ولا تسق الحرث لألا يظن أنها بقرة هزيلة عجفة ليس فيها حراك فقال إنها مسلمة داشية فيها أي ليست فيها أي وحينئذ قال الآن جئت بالحق أي في هذه الحال جئت بالحق وتأمل ماذا تدل عليه هذه الكلمة من الاستخفاف من نيوسى عليه الصلاة والسلام وضيان أنهم لن يقبلوا من أمره إلا ما ظنوا أنه الحق حيث قال الآن جئت بالحق فذبحوها على الوصف الذي بيّنه الله عز وجل على لسان موسى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ذبحوها وهم لم يقاربوا فعل الذبح أي من أجل تأخرهم وتوانيهم وتكاسلهم عن تنفيذ ما أمر الله عز وجل ولهذا قال وما كادوا يفعلون إذا بعد أن كادوا أي قاربوا أن لا يفعلوا لأنهم قوم عندهما الطغيان والعتو على شرع الله ما لا نعلمه صدر عن إمتي سواهم اللهم إلا ما ذكر الله عز وجل عن قوم نوح حين قال نوح عليه الصلاة والسلام وإن كلما ما دعوتهم يتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آبانهم واستغشوا ثيابهم وأصدوا واستكبروا استكبارا ثم بينا الله تعالى بعد ذكر أوصاف هذه البقرة ونهايتها وعايتها ذكر الله سبب هذا هذه القصة فقال وإذ قتلتم نفسا فادارقتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أي قتلتم نفسا محترمة محرمة فاختلفتم فيها فبين الله سبحانه وتعالى ما حصل بواسطة هذه البقرة التي ذبحت وذلك بأن يضرب هذا القسيم ببعضها فقال الله تعالى فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله موتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فضربوا بعضهم منها ولا ضرورة إلى تعيينه ثم نطق القتيل وقال إن الذي قتل فلان فبين الله تعالى ما كان يكتمونه وسيأتي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة ديان ما تضمنت هذه الآيات من الفوائد بعد أن نتكلم على حثانها في قوله ثم قصت قلوب كل من بعد ذلك وإلى هنا ينتهي بنا القول وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.